وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلوات ربي وسلامه عليه أما بعد فهذا هو اللقاء الثاني والعشرون لنا بعنوان فقه الابتلاء وأدب الصبر وانتظار النصر من الله لا غير بان لنا ولكم أن للابتلاء فقها وأن للصبر أدبا فلما ضاع الفقه وغاب الأدب أسأنا الأدب مع الله فقال الجهول فقال الجهول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 من سورة الأنعام كل خلقه مقهور له كل خلقه تحت بستة سلطانه ظلم الظالم بقدره وصبر المظلوم بفضله وابتلي المقصر بذنبه وفرج الكرب بمنه فكل خلقه تحت بستة سلطانه لا يشز في كونه عن قدرته قليل ولا كثير وفيما نحن فيه قال ربك وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير الآية من سورة الشورى تخبر أن كل ابتلاء يمر بالأمة ما رده إلى سوآتها وزنوبها ومعاصيها لربها ليس هذا وفقط إنما تخبر أن ما نلقاه قليل مما نستحقه ويعفو عن كثير أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم قيلت هذه الآية للصحابة لفصيل من الصحابة تعليقا على غزوة أحد التي حدث فيها مخالفة وحيدة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست بنية المخالفة وإنما بتأول وما كانت المخالفة من الأمة عن بكرة أبيها ولا من الكسرة الكاسرة إنما من قلة من قلة من قلة الأمة الإسلامية كسرة والجيش الذي خرج لقتال المشركين قلة من كسرة والرمات قلة من قلة من قلة والذين نزلوا وتركوا أمر رسول الله بتأول قلة من قلة من قلة كيف؟ كان عدد المسلمين في أحد ألفا انخزل رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول بسلاس مئة فأصبحوا سبع مئة وضع النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الرماه خمسين رامية وقال لهم لا تبرحوا مكانكم حتى آذن لكم احموا ظهورنا لو رأيتمون تخطفتنا الطير. لا تبرحوا مكانكم إن رأيتمون نهزم فلا تنصرون إن رأيتمون نغنم فلا تشركون لا تبرحوا مكانكم حتى آذن لكم نصر الله حبيبه ومن معه صلى الله عليه وسلم فقال بعض الرماه انتهت المعركة وإخواننا يجبعون الغنائم فلنشركهم فذكرهم القائد بتحذير رسول الله صلى الله عليه وسلم الصريح فخالفوه فنزل 40 وبقي 10 وكان ما كان واوذيت الامه بما فيها رسول الله وكادت الامه تضيع وعلى راسها رسول الله شق النبي في رأسه. وكسرت رباعيته وضرب على عاتقه ضربة شكا منها شهرا وسال الدم من أنحاء متفرقة من جسد ولم يشفع لهم وجود رسول الله بينهم صلى الله عليه وسلم لتعلم الدنيا بأسرها أن الله لا يجامل في سننه الكونية مخالفة واحدة ضياعة النص ولم يشفع لهم وجود سيد البشر صلى الله عليه وسلم بينهم انظر إلى سوآتك لتعلم أن ما تحياه من دماء مستباحة من نظام مستبد يقتل الأخضر واليابس نستحقه بسوآتنا بذنوبنا منا من لم يخطئ لكنه لم يأخذ بالأسباب فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنك لماذا؟ الإجابة الذي أخطأ فصيل قليل لم تأتي المصائب على الكل؟ اسمع لربك وهو يقول واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة كيف يا رب؟ يخطئ فصيل فيأتي العقاب للكل؟ لأن القلة الباقية ما مارست دورها الإسلامي في تصويب الاتجاه وإصلاح المسار وبيان العوار ما مارست دورها في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتأمرن بالمعروف تنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يعمكم بعقاب من عنده هذا كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم رواه أحمد في مسنده وكذا الطبراني في الأوسط بسند صحيح يا خلق الله قلنا فيما مضى في سلسلة فقه الابتلاء ليس الابتلاء عنامة غضب من الله وليس إمهال الله للظالم القاتل سافك الدم الحرام ليس علامة رضا من الله وقلنا لا يشترط أن ينتقم الله لك من الظالم دنيا بل قد تقتضي حكمته أن يمهله ليزيد حمله من ذنوبه ليحق عليه عقاب الله وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير من حكمته وأملي لهم إن كيدي متين من حكمته إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت من حكمته وليمحص الله الذين آمنوا لو لم يحدث ما أنت فيه أيحدث التمحيص وتعلم الخائن من غيره وتعلم البائع للدين بعرض من الدنيا زائل من الثابتين على الدين من خان وباع وضيع وضاع ووضع يده في يد الظلمة الرعاع أكنت ستعلم خيانته لولا هذه المحنة لا والله من باع دينه وحط في هوى الحاكم الظالم وهو أحمق الناس أكنت تتبينه لولا هذه المحنة؟ بل والله لن تكون المنحة إلا بعد محنة فإن الحروف واحدة المحنة والمنحة حروفها واحدة بل في لغة العرب تتكون الكلمتان من حروف أربعة ميم حاء نون تاء مربوطة وفي لغة العرب المحنة تسبق المنحة ميم والحاء تسبق النون لأن المنحة تتكون من الميم ثم النون والمحنة من الميم ثم الحاء وفي ترتيب لغة العرب في أبجدياتها الحاء تسبق النون إشارة إلى أن المحنة تسبق المنحة فمن صبر في المحنة رزق المنحة بقدر الله وذلك ما قاله الشافعي لما سئل أيبتل المؤمن أم يمكن له يبتل أولا أم يمكن له أولا فقال رحمه الله لن يمكن له حتى يبتلى فالمحنة تسبق المنح ومن نجح في الامتحان منحه الرحمن وساما يعلو به على بني الإنسان من نجح نسأل الله أن يكتب لنا ولكل الموحدين النجاح لماذا؟ لأنك في ابتلاء ينبغي عليك أن تعرف فيه إلا الله وأن يلهج لسانك إلا بالله وأن لا تسأل إلا الله وأن تستقيم على منهج الله من فقه الابتلاء لا يشترط أن ينتقم الله لك من الظالم دنيا قد تقتضي حكمته إمهاله إلى الآخر وأصرح دليل على ذلك قوم قتلوا وأحرقوا وأبادوا قال الله فيهم إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق الآية تتحدث عن أصحاب الأخدود الذين قتلوا الموحدين وأحرقوهم وأبادوهم ولم تذكر لهم عقوبة دنيوية ولا الحديث في صحيح مسلم لم يذكر لهم عقوبة دنيوية فلهم عذاب جهنم أين عذاب جهنم في الآخرة ما عقوبتهم في الدنيا لم يذكر تقول لكن هذا يتعارض مع قول الله إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا نقول لا تعارض إن الآية لم تذكر انتقام الله في سورة البروج في الدنيا أما الآية الأخرى فتذكر نصرة الله ولا تعارض الآية لم تقل إنا لننتقم من الظالمين إنما قالت إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا فآل الإيمان منصرون في الدنيا والنصر لا يعني الانتقام من الظالم فمن معاني النص الثبات ثباتك على الحق أمام الظالم المتجبر نص ومن معاني النص الشهادة فإن مت شهيدا في سبيل الله خرجت قلبك معلقا بالله لا تبغي إلا شر الله قتلك الظالم على نقيض ما أمر الله فزت وانتصرت فإن سمية بنت خباط أول شهيدة في الإسلام قتلها اللعين بحربة في فرجها فخرت صريعة لتكون أول شهيدة في الإسلام انتصرت انتصرت سمية رغم أن ظالمها قتلها انتصرت بالشهادة وبالسبات فهذه معان للنصر غائبة ذكرها ابن القيم وغيره فآل الحق منصورون بأمر الله لكن النصر الذي تعرفونه جميعا على الأرض يتأخر بسوآتنا وبذنوبنا ويقترب منا كلما اقتربنا من الله واستقمنا على منهج الله ويبتعد عنا على قدر بعدنا عن الله قلت لك تجمع كل فلول الشر على سيد البشر صلى الله عليه وسلم في السنة السامنة عشرة من البعثة الخامسة من الهجرة في حرب استئصالية ما فعل النبي إلا أمريني أخذ بالأسباب صلى الله عليه وسلم وتعلق قلبه بالعليل وهاء أخذ بالأسباب فحفر الخندق في زمن قياسي وتعلق بالله فكان يقوم الليلة يسأل الله النصر يخلص قلوب أصحابه للتعلق بخالقه سبحانه فكان نصر الله بأسباب بشرية ضئيلة وعطاء إلهي عميل فصائل خمسة تحركت لاستئصال الإسلام بنبيه صلى الله عليه وسلم فصيل وحيد منها كفيل أن يقض مجع المسلمين لكن الإيمان برب العالمين وصل الأعين ألا ترى إلا الله بل لما بلغت الأزمة مداها كما صورها الله في قرآنه إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجرة وتظنون بالله الظنون هناك بتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا لما أخبر النبي بخيانة بني قريزة وحصارهم للمسلمين وأصبح النساء والأطفال في غير ما مأمن قال النبي الله أكبر والله أكبر في لغة البشر علامة نصر كيف يؤسس النبي للأصول التي ذكرناها مرارا وتكرارا إذا بلغ الظلم مداه ولم يكن للمظلوم سوى الله وكانت الحرب على دين الله ساعتها يتدخل الإله شريطة أن تكون القلوب معلقة بالله وتكون الأنفس مستقيمة على منهج الله تأخذ بالأسباب ما استطاعت لا تتعلق بأسبابها تتعلق بخالق الأسباب قلت على قدر بعدنا عن الله يبتعد عن النص وعلى قدر قربنا من الله واستمساكنا بمنهج الله يقترب من النص وهذا منهج قرره رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وعمل وهو يبني دولة التوحيد اسمع عاش النبي في مكة صلى الله عليه وسلم عشر سنين يدعو إلى دين رب العالمين حتى أغلقت أبواب الدعوة في وجهه بعد وفاة عمه وزوجه فرحل إلى الطائف وعاد منها وقد أسلم عداس وأسلم النفر من الجن وأخبرت الطائف بالإسلام هذه مكاسب خمسة للدعوة فإياك أن تسمع لجهول يقول باعت رحلة الطائف بالفشل فشل رسول الله هذه قولة الجهلاء أسلم عداس أسلم النفر من الجن علمت الطائف بالإسلام وأصبح للإسلام ذكر في الطائف عاد النبي صلى الله عليه وسلم ودخل مكة في جوار كافر وأغلقت مكة أبواب الدعوة في وجهه فبدأ يعرض نفسه على القبائل قبيلة تلو قبيلة يطلب منهم أن يأخذوه إلى بلادهم ليبلغ دين الله لأن قريشة كذبت الله وحاربت رسوله إلى أن جلس صلى الله عليه وسلم إلى ستة نفر من الخزرج أولا تجلسون أكلمكم ممن أنتم قالوا من الخزرج قال من موالي يهود قالوا نعم قال فإني رسول الله إليكم وإلى الناس أجمعين هل من رجل يأخذني لقومه لأبلغ دين الله؟ فقال الستة تعلمون والله إنه للنبي الذي تتوعدكم به يهود وكانت يسرم التي ستصبح المدينة المنورة برسول الله صلى الله عليه وسلم فيها الأوس والخزرج مع اليهود بفصائلهم الثلاث وكان اليهود كلما اشتد الضغن بينهم وبين الأوس والخزرج يقولون لهم قد أطل زمان نبي سنتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرام في نبيه يجي من وسنقتلكم نحن وهذا النبي سنقتلكم فقال بعضهم لبعض مستسمرين تهديد اليهود لهم تعلمون والله إنه للنبي الذي تتوعدكم به اليهود فلا يسبقنكم إليه فأسلموا انظر لتدبير الله لدينه يجعل الله تهديد اليهود للمشركين سر إيمانهم وواعدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم العام القادم كان هذا في العام الحادي عشر من البعث أغلقت الدعوة في العام العاشر رحل إلى الطائف سمعات في العام الذي يليها الحادي عشر في موسم الحج يعرض نفسه على القبائل في نهاية حواره مع قبائل شتى في كل قبيلة مجموعة من الدروس ليس هذا حينها اسمع يجلس إلى ستة نفر من الخزرج في العام الحادي عشر وعدوه موسم الحج العام القادم سنة الثانية عشرة وأتوا أتوا إثني عشر رجل عشرة من الخزرج واثنان من الأوس وكانت حرب ضروس حدثت بين الأوس والخزرج أكلت الأخضر اليابس فقال الستة في العام الحدي عشر لسيد البشر صلى الله عليه وسلم لقد تركنا قومنا بينهم من العداوة ما بينهم فإن يجمعهم الله عليك لا لأعز علينا منك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوا في السنة الثانية عشرة إثني عشر رجل عشر من الخزرج وإثنان من الأوس وفي ذلك فضل الصحب أناس من الخزرج رجلين من الأوس والمعنى أن المشاكل بدأت تعرف طريقها للحل برسول الله صلى الله عليه وسلم أتوا فبايعوه بيعة العقبة الصغرى بايعوه بيعة النساء اسمع لبنود البيعة التي تسمى عند علمائنا بنود الإسلام الأولي التي إن خلت بنودها مع بنود البيعات الكبرى منك ففتش عن الإسلام في قلبك فإن إسلامك محل شك ونظر إن لم تكن بنود الإسلام الأولي متوافرة فيك اسمع بيعوني على أن تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف فمن وفى ذلك فأجره على الله الجنة ومن قارف من ذلك شيئا فأمره إلى الله إن شاء عذب وإن شاء غفر هذه بيعة العقب الصغرى سميت بيعات النساء لأنه لم ينص فيها على الجهاد، أما البيعة الكبرى نص فيها على الجهاد، فسميت بيعات الرجال، وفي ذلك إشارات إلى أن الأمة التي لا تجاهد أمة من النساء. اسمع. بيعوني ضعوا أيديكم في يدي وأعطوني العهد والميثاق. على. ألا تشركوا بالله شيئا البند الأول من بيعة الإسلام لمن أراد الدخول فيه والتمكن منه ودخول الجنة بسبب اتباع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الإيمان سلامة المعتقد خلوص القلب لله تعلق القلب بالله لا غير. بيعني على ألا تشركوا بالله. وكفى لا. على ألا تشركوا بالله شيئا. وكلمة شيئا أوغل كلمة في لغة العرب في الإبهام والتقليل والتحقير والمعنى أدنى شيء من الشرك بالله. من القرب للشرك بالله من الموصل للشرك بالله ليس مقبولا. الركيزة الأولى في بناء الإسلام في قلبك العمود الأول طلب خيمة الإسلام في بنائك الإيمان بالله عدم الشرك بالله عدم تسلل الشرك ولو في أدنى صورة معقولة إلى قلبك ألا تشركوا بالله شيئا نظر أهل العلم في البيعة فوجدوها قائمة على بنود أربع البند الأول عنوانه عقيدة سليمة البند الثاني عنوانه أخلاق قويمة على ألا تشركوا بالله شيئا عقيدة إيمان قلوب خالصت للرحمن ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم أخلاق قويمة أمنت بالله؟ استقمت على منهج الله؟ خلص قلبك لله؟ تأتمر بأمر الله؟ تنتهي عن نهي الله؟ يظهر ذلك في خلقك مع خلق الله هل سلم منا المعتقد اعلموا عباد الله أنه ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة فإن كسرت الذنوب كثرت البلاية ولن ترفع البلاية إلا بعودة البرايا لله صوب نفسك طهر قلبك عد إلى ربك عالج سوآتك راجع الإسلام الأولية في قلبك وقولك وفعلك سلامة المعتقد قلوبنا تتعلق بالله لا نأتي بأي ناقض من نواقض الإيمان نبتعد عن كل صور الشرك كبيرها وصغيرها راجع وانظر إلى سوآتك اسمع لحبيبك صلى الله عليه وسلم وهو يقول من كان حالفاً فليحلف بالله وهو في الصحيح واسمع له وهو يقول من حلف بغير الله فقد عظمه ومن عظم غير الله فقد أشرك هذا تحذير رسول الله صلى الله عليه وسلم فما عملنا؟ هل نمتسل أمر رسول الله ولا نحلف إلا بالله؟ أم نحلف بالأب والأم وبالعش والملح يقول له والله حدث كذا يقول له لا. يقول له طب رحمة أبوي يقول له خلاص خلاص طالما حلف رحمة أبوي خلاص أقدمت الأب على الإله يمينه بالله ليس معظما في قلبك ويمينه بأبيه علامة صدق له إن لله وإن إليه راجعون والعشو الملح لما والنبي صلوات ربي وسلامه عليه ما قبلها النبي من أصحابه لتفعلها بل قال من كان حالفا فليحلف بالله لك يا أخي احنا بنحلف بالنبي لأن الله حلف بنبيه وبعمر فقال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون نقول له يا من لا علم لك بشريعة الله قال الله والشمس وضحاها قال الله والليل الليل إذا يغشى قال الله هو الضحى. قال الله والسماء السماء والطارق يقسم ربنا بمخلوقاته فهل يجوز لنا أن نقسم؟ لا قال أهل العلم يقسم الله بعظيم مخلوقاته لينبه خلقه لعظيم فضله في مخلوقه ليعلموا عظيم قدرته الشمس والشمس وضحاها يقسم ربنا لينبه أهل العلم ابحثوا نعمة من نعم الله هي الشمس لتعلموا قدرة الله ولتعلموا بسطة سلطان الله ولتعلم أن كونه تحت بستة سلطانه الشمس منذ سنين قليلة تفرس أهل العلم علة هذا القسم إشارة لإعمال العقول في عظيم عطاء الله لخلقه في الشمس حصلت معضلة علمية قرر في علوم البشر أن الشمس كلما اقتربت من الأرض ازدادت حرارة الأرض وكلما بعدت قلت الحرارة في التسعينيات أتت موجة حارة شديدة طالت فقال أهل العلم بعد النظرة العجلة اقتربت الشمس من الأرض وهذا يسري مع عقول البشر فنظروا فإذا الشمس تبتعد فهذا نقيض ما تعلموه وعلموه معضلة علمية شمس تقرب الحرارة تزيد تبعد الحرارة تقل طب الشمس بعيدة والحرارة زادت فوجدوا حل المعضلة في حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال صلى الله عليه وسلم اشتكت النار لربها فقال اي ربي فقالت الشمس اي ربي أكل بعضي بعضا النار بتشتكر ربين أنا باكل في نفسي مش لأي شغلانة عاوز شوية عصاه شوية كفرة أكلهم أي ربي هذ هذه قولة النار للواحد القهار أي ربي أكل بعضي بعضا فقال الجليل سبحانه إن لك نفسين نفسا في الصيف ونفسا في الشتاء فأشد ما تجدون من الحر نفس لجهنم وأشد ما تجدون من البرد نفس لجهنم فعلموا أن الحرارة الشديدة مع تباعد الشمس عن الأرض كان سرها أن جهنم تتنفس أعاذنا الله وإياكم منها ومن حرها يقسم الله بما شاء من خلقه لينبه خلقه على عظيم فضله في مخلوقه ليعلموا عظمت الله وعظيم عطاء الله ليؤمنوا بالله بيعوني على أن تشركوا بالله شيئا يسلم معتقدك يتوجه قلبك لربك ولا تسرق ولا تزن إسلامك مع ربك إسلامك في سلامة معتقدك وإسلامك مع إخوانك الحرام ما محله من الإعراب في قلوبنا وسلوكياتنا ولا تسرق لا تأكلوا الحرام هل أمة الإسلام اليوم تتباعد عن الحرام وتخشى لقاء العلي العلام؟ أم حق فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي زمان على أمة لا يبال الرجل في ماله أم من حلال اكتسبه أم من حرام وهذه الجملة عاسرة جدا لا تعني قولة النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس ستأكل الحرام وفقط أو أنها ستستبيحه وفقط إنما إضافة لا يبال الرجل إضافة جديدة نفسية تؤلمك تقض مضجعك أي أن آكل الحرام الحديث عن حلية المال أو حرمته ليس واردا عنده ليه يقدر يعمل حاجة يعملها ليه يقدر يسلب عرض أخيه مال أخيه حق أخيه يسلبه وبكل صور رشوة تحت مسمى الهدي، والنبي حذرك صلى الله عليه وسلم، فقال هدايا العمال غلون، والعمال تعني موظفي الدولة، فش حاجة اسمها هدي، وعلل لك لما قال في الصحيح. ما بالنا نستعمل أحدكم يعني تبقى موظف في الدولة فيأتي فيقول هذا لكم وهذا لي أهدي إليه هل لا جلس في بيت أبيه وأمه حتى يهدى له اللي داك يدهلك بسبب الوظيفة بتقول ده بيحبني في الله طب لو أنت قاعد عند أبيك وأمك كما قال نبيك صلى الله عليه وسلم هاي هديك بسبب الوظيفة لا أكل الحرام بالكذب والغش والتدليس في القليل والكثير في الفتيل والقطمير في كيس بتشتري يحط لك الحلو على الوش والوحش من جوة لك هرم نظيف تيجي تاخد منه لك الرأسة ومجهز خمس ست برتقانات وحشين يحطهم لك عبال ما تلف من عند الرأسة يكون لك كيلو ولا نص كيلو بايز تروح البيت مراتك تزبطك ما تبقاش تجيب حاجة تاني بيستحل هذا مع أنه حرام محت سائق يسير بالسيار ما كلف خاطره أن ينظر إلى الزيت من يومين علم أن الزيت ناقص استخسر في الراجل عشرين جنيه يحط بيهم كيلو زيت جابت مطور بسبعة تلاف قال له سلام عليكم حرام ولا حلال هذا يأكل الحلال أم يأكل الحرام إذا حدسته قال لك لم أضع يدي في جيب أحد هذا هو الإسلام العمل الناقص أتعلمون لماذا يتباعد النصر عنا؟ أتعلمون لماذا يستطيل الظالم علينا؟ أتعلمون لماذا يطيل الله إمهاله؟ لأننا تركنا منهج الله نصرة الله لك لها عدوات ولها أبجديات يا من خرجت في سبيل الله تقول لا للظالم أين أنت في صلاة الفجر لماذا خلت المساجد من الموحدين من الخارجين في سبيل الله كما يدعون من أهل قولة الحق لما لي سلاسة أشهر أصلي الفجر ثم أنظر يميني ويساري والله ما اكتمل الصف الأول منذ ثلاثة أشهر كنت أصلي ولا أنظر ولا أبالي لكن لما أتت الزنوب تتتابع علينا واتت السوءات بسبب زنوبنا وتراكمت البلايا بسبب سوآتنا قلت أنظر في أمراض الأمة وانظر إلى مجموع الأمة أتستحق نصر ربها أم لا فأصبحت كل فجر كل صبح ليه قلت لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله يا خارجا في سبيل الله تقول للظالم لا اخرج بعدب وقل لا بعدب ولا تتنازل عن ابجديات الاسلام يا من فعلت ذلك وتعلم ان الظلم ينتظرك كان امامك كان في الله من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله في كنف الله في حفظ الله في حماية الله لا يستطيع احد ان يقصد سلطانه عليه وقد دخلت في جوار ربك فلما تركت الصوب اي أن ان تبحث عن الموت في سبيل الله وانت المتكبر عن السجود لله لست متكبرا يا شيخان قلت لا لا يعد ترك السجود لله في عقل اي عقل الا كبرى ناداك ربك فلم تجب قال المؤزن الله أكبر مشيرا لك أن دنياك بغنيها وفقيرها بعظيمها وحقيرها صغيرة حقيرة بين يدي الله يخبرك المؤزن أن الكبير يناديك وأنه أكبر من كل كبير ناداك فلا يحل لك أن تنشغل بالحقير الصغير عن العلي الكبير ومن انتبهت ما افتتحت يومك بصلاة الصبح شهور شوال لم يكتمل الصف الأول قلت أيخرج موحد في سبيل الله وهو تارك صلاه وإن فعل وكذب على نفسه أيستحق نصرة الله يا خلق الله أفيقوا وعودوا إلى الله واستقيموا على منهج الله ثم سألوا الله يعطيكم ثم سألوا الله يعطيكم إن قدرت العلي حق قدره أعطاك العلي على قدره سبحانه ثلاثة شهور لا يكتمل الصف الأول ليه شهور لم عر في بيت من بيوت الله بجوار التي أصلي فيها صفين في صلاة الصبح ولا مرة اكتمل الصف ودخلنا في الصف التين أين المسلمون الذين تمتلئ بهم المساجد في صلاة الجمعات أو في المسيرات أين في صلاة الفجر أخرج لله أثبت لدين الله ولتكم بدايتك من بيت الله مستقيما على منهج الله ملبيا أمر الله مجيبا نداء الله مستقيما على طريقك لله وهو طريق معلوم للكل استقم على منهج الله ثم سل الله يعطيك قادر ربك قادر أن يهدي الظالمين وقادر إن لم يقدر هداياتهم أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر لكن سله بقلب خالص له وببدن مستقيم وبعقل وبقلب مستقيم على طريقه يعطيك سل الله يعطيك لذلك النبي ربى الصحابة على ترتيب أبجديات الإسلام الأول في القلوب بنود الأربعة في بيعة العقبة الصغرى الأولى البند الأول عقيدة سليمة لا تعلق قلبك بالغرض ولا بالشرق ولا بالخلق لا تنتظر أحدا من أعداء دين الله أن ينصر دين الله انتهى عمرك ليس لك إلا ربك وهذا خلل في معتقدك يوم تتخيل أن من الداخل أو من الخارج ممن ليس على دين الله من سيقف بجوارك إن كنت باحثا أصلا عن راية لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خلل في المعتقد وفساد في التوجه اعلم أنه لن ينصرك إلا الله فأصلح ما بينك وما بين الله البند الأول من بنود تسعة أربعة في البيع الأولى وخمسة في البيع الثاني أولها سلامة المعتقد آخرها الجهاد ففي ترتيب أولويات الإسلام ففي ترتيب أولويات الإسلام يأتي الجهاد ويأتي حمل السلاح آخر لابد من التأهيل قبل حمله لأنك لو حملت السلاح قبل التأهيل لحمله حملته في غير محله وعلى غير أهله فأفسدت عظيم الإفساد من حيث أردت الإحسان اسمع عقيدة سليمة أخلاق قويمة يا أمة محمد لن تركع أمة قائدها محمد صلى الله عليه وسلم شريطة أن تكون على طريق محمد صلى الله عليه وسلم اعلموا هذا جيد لن تركع أمة قائدها محمد صلى الله عليه وسلم شريطة أن تكون على منهج محمد وهذا منهجه بسه في صحابته في قرآن ربه وسنته صلى الله عليه وسلم اسمع عقيدة سليمة أخلاق قويمة يا من تريدون نصرة لا إله إلا الله فاتشوا عن الإسلام في أنفسكم يا ابن الحق كم رحما قطعت وكم أبا وأما عققت وكم حراما قارفت أخبرنا إيكا مسلمين في صلة الرحم يا من قطعت أختك وأخاك وعققت أمك وأباك لن ننصر ما دمت بيننا بسوءاتك أصلح قلبك قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم لن يدخل الجنة قاطع رحم كيف؟ كيف؟ والشهيد من أهل الجنة إبقى لن يمكن قاطع الرحيم من أن يموت شهيدا. الشهادة لها رجالها يسوق الله لها خلقها صحاب القلوب السليم الذين خرجوا لله اسمع لا يدخل الجنة قاطع رحم ويقول ربنا في سورة محمد وضعني الأسس لنصرة أمة محمد صلى الله عليه وسلم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض و وتقطعوا أرحامكم وقدم ربنا الإفساد وأخر قطيعة الرحم وجعل قطيعة الرحم تل والفساد إشارة إلى أن قطيعة الرحم أول أبواب الفساد فإن قطعت أمك وأباك وأختك وأخاك ولم يروا منك خيرا أترى أمة الإسلام منك خيرا أخوك ما شفش خيرك أبوك ما شفش خيرك أنا أشوفه لا والله فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ في آخر آية في سورة محمد صلى الله عليه وسلم يبين لك أن هذا هو المنهج للاستعمال ليستعملك الكبير المتعال وأنك إن تركته تستبدل اسمع وإن تتولوا تتركوا المنهج تترك الصلاة والإيمان والعبادة والطاعة وصلة الرحم والحلال وتبتعد عن الحرام لا تخشى إلا الله لا تعامل إلا مع الله قلبك لا يعلق إلا بالله تصل رحمك يسلم معتقدك وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم في بيع الدين في الضعف في الخزلان في عدم إقامة شريعة الرحمن في إقامة الاعتبار للناس على حساب رب الناس واضحة وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم يا إخوتاه وضع النبي صلى الله عليه وسلم بنود الإسلام التي بها نكون مسلمين وبها نستحق نصرة رب العالمين فإن تخلفت البنود منا وعنا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 فمن دقيق وبليغ دعائنا الذي نكرره دون عقل ربنا لا تولي علينا بذنوبنا من لا يهابك فينا ولا يرحمنا هذا الدعاء في قمة البلاغ ويجب عليك أن تعلم يوم يولى عليك من لا يخاف الله ولا يرحمه من أين يكون السبب أنت قلتها ربنا لا تول علينا بالباء السببية بسبب زنوبنا يوم يأتيك الظالم الذي لا يخشى الله ولا يتق الله فيك لا يرحمك اعلم أن هذا بذنبك كيما تكون يولى عليكم. أصلح نفسك خذ بالأسباب ما استطعت إلى ذلك سبيل وأنت تأخذ بالأسباب قلبك معلق بالعلي الوهاب لا تتخيلن أن أسبابك وحدها تكفي خذ بالأسباب لكن قلبك لا يتعلق إلا بالله لا تتخيلن أن أسبابك ستنصرك لا والله ربنا لا تولي علينا بذنوبنا قدمتها في دعائك وهذا من دعاء السلف وهو قيد في قمة البلاغة يعلم الخلق أن الحاكم الظالم يأتي بسوءات الخلق بذنوبنا من لا يهابك فينا ولا يرحمن هذا يقتضي منك توبة وأوبات وعودة إلى الله عز وجل لذلك اسمع لنبيك صلى الله عليه وسلم وهو يضع بذور أعمدة الإسلام الأولي في القلوب قلنا البند الأول في البيعة الأولى بيعة العقبة الصغرى عقيدة سليمة البند الثاني أخلاق قوية البند الثالث ولاء وبراء وألا تعصوني في معروف أصبح الولاء لله ورسوله والبراء من أعداء الله وأعداء رسوله أصبحت الطاعة لرسول الله ليست لقائد أيًا كان موطنه يأمر بغير شرع الله ليست لقائد القبيلة ولا للملك ولا للحاكم آمنت بالله أصبح الله آمراً لك وأمر الحاكم المسلم الحاكم بشرع الله واجب عليك ما كان مستمدا من قال الله وقال رسوله فإن خالف أمر الله أو أمر رسوله فلا طاعة له عليك اسمع يا أمر الله المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر لا الآية أطيعوا الله وأطيع الرسول وأولي الأمر ابقى ذكر فعل الطاعة مع الله وذكر فعل الطاعة مع رسول الله ولم يذكر الفعل مع ولي الأمر لتعلم الفارق لتعلم أن طاعتك لله مطلقة وطاعتك لرسول الله مطلقة وطاعتك لولي الأمر مقيدة اسمع، أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر إشارة إلى أن طاعة ولي الأمر منبسقة من طاعة الله وطاعة رسوله فإن أمر بما يخالف الله أو يخالف أمر رسوله فلا طاعة له جميل هذا لذلك قال النبي لنفر سيعودون ليثرب وفيها قبيلة ولها قائد من حينما أبنتم وأصبحتم قلّة مؤمنة في بيئة كافرة أصبحت الطاعة لي أنا رسول الله ولا تعصوني في معروف ولاوبراء لا ولاء للبلد على حساب دين الله وشريعة الله لا ولاة لفرد على حساب أمر الله وأمر رسوله لا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 إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا ما عندكش غيره إن كنت مؤمنة تسمع وتطيع لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وتطيع للحاكم المسلم ما لم يأمر بمعصية الله ما لم يأمرك بمخالفة شرع الله عز وجل لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تعصوني في معروف أصبح الولاء للإسلام لله لرسوله لدينه وليس الولاء لفرد ولا لبلد ولا ولا لنوال أحدا من دون الله قال النبي عقيب أحد الله مولانا ولا مولى لكم قال ربنا الله ولي الذين آمنوا الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات البند الرابع والأخير في بيعة العقبة الصغرى هو مراقبة الله دع عنك أمر الناس أخرج الناس من قلبك علق قلبك بالله راقب الله قل قولة الحق ولا تخشى أي فصيل من قلق الله انصح للكل ولا تخشى غضبة أحد ولا تخشى بسطة سلطان إعلام أحد ولا تخشى تخوين أحد ولا تخشى إلا الواحد الأحد البلد الرابع المراقبة. اسمع فمن وفى ذلك فأمره فمن وفى ذلك فأجره الجنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك دنيا ولا يحدسك عن دنيا ولا يا ربي أناسا على دنيا ابي وامي يا رسول الله لما اداه بن عامر يعلنون الحماية والنصرة له وهو الطريد في مكة واشترت علي ارأيت ان صرك الله يكون الامر لنا من بعدك قال لا الامر لله يضعه حيث يشاء لا يتبعني احد يريد دنيا انا انا لا أعدك إلا بجنة عرضها السماوات والأرض رسول الله صلى الله عليه وسلم رب صحابته على طلب ما عند الله أما الدنيا فلا تكاد تعرض لهم لا يتبعنا طالب كرسي ولن ننصر بيننا طالب كرسي بنعامر ورسول الله طريدا في مكة يريد من يأويه ليبلغ دين الله عرض الحماية والنصرة والسمع والطاعة لرسول الله ما بقي بينهم بس مقابل ان احنا اللحميناك ان اظهرك الله على الدنيا ما دمت تحيا نسمع ونطيع لك فامت انتقلت القيادة لنا هنا رفض رسول الله لغة البشر وعقول البشر تقول يقبل رسول الله في هذه الضرورة يقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الضرورة ثم إذا تغلغل الإيمان في قلوبهم أعلمهم أن الإسلام لا يعرض إلا ما عند الله وأن أمر الدنيا ما فيه لله قال لك لا ما ينفعش قال لك إن صحبتني على دنيا لا تصلح معي لأن طالب الدنيا يسير معك طالبا الدنيا إن وجدها استمر وإن وجدها تبعد عنه للخلف دور طالب الدنيا غير لدنيا، لأمت بلا سمن سيرحل ويتركك أما راية لا إله إلا الله اما شريعة الله فلن يرفعها الا من يريد ما عند الله الا رجل لا يرى خلق الله ولا يرى الدنيا بسوءاتها ولا بخيرها ولا بشرها لن ننصر فينا طلاب دنيا وفينا طلاب كرسي لان طالب الدنيا ان اصاب طريقها استمر وإن أخطأ طريقها للخلف در يا خلق الله اعقلوا ما أقول خلصوا قلوبكم لله ابحثوا عن الحق وعن شرع الله سلموا أنفسكم لعبادة الله بالمنهج الذي وضعه رسول الله استقيموا على منهج الله ثم سألوا الله يعطيكم اسمع ولا تعصون في معروف فمن وفى ذلك فأجره على الله الجنة نحن لا نملك دنيا أمر الدنيا مرده إلى تقدير الله قد يقدر الله لك النصر وقد يكون نصرك بشهادتك في سبيل الله لا نعد إلا بآخرة تكون من أهلها إن خرجت خالص القلب لله اسمع ومن قارف من ذلك شيئا فأمره إلى الله إن شاء عذب وإن شاء غفر هنا قانون البشر يقول لك احترز من عين البشر إن طالتك عين البشر عاقبناك وإن فعلت ما فعلت ولم نرك لن نستطيع عقابك أما قالون الله أما شرع الله وقالون محمد بن عبد الله يصلك بالله فأمره إلى الله من يراقب البشر وقوانينهم إن زنى يغلق الباب ويغلق الأنوار أما من يراقب الله فإنه يعلم أنه في معصيته لله مهما أغلق الأبواب والستور وأغلق الأضواء فإن خالق الأرض والسماء يراه لذلك يا صاحب المعصية في الظلمة يا صاحب الأبواب المغلقة والستور المرخاة يا من عصيت الله إن ظننت أن الله لا يراك فما أعظم كفرك وإن ظننت أن الله يراك ومع ذلك عصيته فما أعظم جرأتك على الله وما أعظم حلم الله عليك يا خلق الله بلود أربعة تمثل الإسلام الأولي عقيدة سليمة أخلاق قويمة ولاء لله ورسوله وبراء من أعداء الله ورسوله مراقبة لله تمثل بداية الخطوات الأولى على طريق الله بعدها وبعد أخواتها الخمس يأتي نصر الله إن قدر ربي في العمر بقاء وللأنفس لقاء نكمل المسيرة في مكان آخر اللهم إن نسألك يا ربنا أن تيسر لأمتنا أمر رشد يعز فيه آل طاعتك ويخدى فيه آل معصيتك ويذل فيه آل الجبروت على خلقك رب ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا وَلِأُمُورِنَا خِيَارُنَا وَيَسِّرْ لَهُمُ الْبِطَانَةَ الصَّالِحَةَ الَّتِي تَدُلُّهُمْ عَلَى الْخَيْرِ وَتُعِينُهُمْ عَلَيْ رَبِّ لَا تُوَلِّ عَلَيْنَا بِذُنُوبِنَا مَنْ لَا يَهَابُكَ فِينَا وَلَا يَرْحَمُنَا رَبِّ لَا تُوَلِّ عَلَيْنَا بِذُنُوبِنَا مَنْ لَا يَهَابُكَ فِينَا وَلَا يَرْحَمُنَا رَبِّ لَا تُوَلِّ عَلَيْنَا بِذُنُوبِنَا رب لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا رب لا تأخذنا بما فعل السفهاء منا رب استعملنا ولا تستبدلنا رب استعملنا ولا تستبدلنا رب إن نسألك ألا يعتل الإسلام من قبلنا رب إن نقسم عليك بك أن تقر أعيننا برؤية الشريعة حاكمة لنا قبل أن نلقاك رب إنّا نقسم عليك بك أن تقر أعيننا برؤية الشريعة حاكمة لنا قبل أن نلقاك رب فرش كربنا ربّي فرّش كربنا وأزل همنا وغمنا وأزل همنا وغمنا وانتقم من ظالمنا ويسر أمرنا ويسر أمرنا وأحسن خلاصنا وأجبر كسرنا وأجبر كسرنا وأجبر كسرنا, كسرنا رب فرش كربنا وكرب إخواننا في سوريا وبرمة وفلسطين ومالك رب أزل ظالميهم ومكن لصالحيهم رب اهد شباب المسلمين واهد فتيات المسلمين وارزقهم العفاف والحصان أجمعين رب فك الكرب عن المكروبين وسد الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرض المسلمين ورد إلينا الغائبين وفك أسر المأسورين واشعل أسرهم في ميزان حسناتهم رب اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات عباد الله اذكر الله يذكركم واشكروه يزدكم واستغفره. وعند الله تشتبع الخصور بوالله عند الله تشتبع الخصور يوم يباع الدين وبلا ثمن ويكون الأشياء ضربانا لأعداء الدين لا نملك إلا أن نقول عند الله تجتمع تسجيلات الموقع رسمي لفضيلة الدكتور محمود شعفان وإمام أحمده واتضرنيه بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم يسير وأبو زر وعن زتان تنططحان فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي زر تدري ما بينهما يا ابا ذر؟ قال ابو ذر قلت الله اعلم. قال ولكن الله يدري وسيحكم بينهما يوم القيامة. ولكن الله يدري. يدري ما بين عنزتين. لن يغفل سبحانه عما بينهما